يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل في هذه الحلقة حديثنا حول مسألة شرع من قبلنا إذ قال المؤلف رحمه الله وحاصل تحرير المقام في مسألة شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ومبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا وهو امران أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا كالمتلقى من الإسرائيليات لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا والثاني ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالأعصار والأغلال التي كانت على من قبلنا لأن الله وضعها عنا كما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أن الله قال نعم قد فعلت ومن تلك الأعصال التي وضعها الله عنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع لعبدة العجل حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع لنا وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعا لنا وهو مذهب الجمهور وقد رأيت أدلتهم عليه وبه تعلم أن آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في قوله كتب عليكم القصاص في القتل وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لنا حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس الحديث وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه حيث قال باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس إلى قوله فأولئك هم الظالمون ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم وقال ابن حجر والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام فهو أصل في القصاص في قتل العمد ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أخرجه الشيخان من حديث أنس بناء على أن المراد بكتاب الله قوله تعالى والسن بالسن في هذه الآية التي نحن بصددها وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية كما أوضحنا دليله فمن ذلك قول المالكية وغيرهم إن القرينة الجازمة ربما قامت مقام البينة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 فذكره تعالى لهذا مقدر له يدل على جواز العمل به ومن هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكها فشم في فيه ريح الخمر لأن ريحها فيه فيه قرينة على شربه إياها وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها إليه ولائد لا يثبت بقولهن أمر أي جامعها من غير بينة على عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادا على القرينة وتنزيل لها منزلة البينة وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم فيأتيه الصبي أو الوليدة بطعام فيباح له أكله من غير بينة تشهد على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة وأخذ المالكية وغيرهم ابطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه كما بينه تعالى بقوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصيهون وأخذ المالكية وضمان العزم من قوله تعالى في قصة يوسف وإخوته ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله تعالى في قصة يعقوب وبنيه لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أيحاط يحاط بكم وأخذ الملكية تلوم القاضي للخصوم ثلاثة أيام بعد انقضاء الآجال من قوله تعالى في قصة صالح قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وأخذ وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم بأبقيت لك حجة ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو يأتيني بسلطان مبين وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجازة من قوله تعالى في قصة موسى وصهره شعيب أو غيره إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآية وأمثال هذا كثيرة جدا وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لا يخالف ما ذكرنا لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة قبل ذلك ويجدد فيها تشريع احكام لم تكن مشروعة قبل ذلك وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا وهذا ظاهر فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول وتعلم أن ما تضمنته آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية مشروع لهذه الأمة وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس على التحقيق الذي لا شك فيه وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم قوله والأنثى بالأنثى وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبا أيها المستمع الكريم سيكون جوابنا عن السؤال الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته